111. يقول أهلكت مالا لبدا 112. أيحسب أن لم يره أحد 113. ألم نجعل له عينين 114. ولسانا وهديناه فَنَقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَنِ الْعَقَبَهَ فَفَتْقَوْقَوَم أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذا متربة 112. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 113. أولئك أصحاب الميمنة 114. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة